وبخار دي وادي المغس واه وادي المغس ده تفاصيل تفاصيل هم بقى هم السبب هدينا ده كيو اكس هكنت فيه دي في استنبت على الوزاق في السياس قاتل في السياس شيخ خير شيخ خير شيخ خوله لا تقول خبيري يعني ايه يعلم خبن المخالفة يرسان اتناس عدوه ادوه ليكو دمتو عليك هو ارم دولغات ايه جدا يعني ارى لو ده يعني تتاول انا يمسك بسي الحاج لو ده تتاول انا جدا ان انا اعرف لولا لولا يعني تقول ان لم تستحِ لولا تقول ان ما حصل في ده انا الشخص ده انه لا هو كان عامل بس لولا سيتوا ده اللي ما يخليش حاجه العلماء في اخواهم يدخل الادب للناس هذا الان يتبه له ينجح رفته كبيره وكبير الموظمين للwalker هذه الفجرية بقائلة بس لقنام بس لوب وطق THERE لنحذف و 살아 Israelites وطاقة عن اصل النفس في مفس الحقي 기ظ في هذه وفيكم بال Lakeland إن أكثر نêm واسم اللأندي أرد empath simult فينا يكون هل اجي في انكربل ليدن المغرب 25 دقه الدم حاجه انا هبذل عشان ده اول هذا ما صونه حتى الان انا انبرني ادنس انت بديرنا الى اللغه في تقول فجوره خياره كل شيء يسوه هذا المعهد الذي ينهيه إذا كان عاد الآن أهلاً أو ثاني أبنى كل سلام يبنى سلام يبنى وكما أبنى الآن ما سنعلمه بكل الحق فيه إذا ما يعني الجزائر السببيين وقوموا فيها دعائلها ماذا يا خلال لي؟ شيخ نعم بما جاء ابنان عروف خطر الى يوم الناس شيخا على السيخ يسجل سريد ويسجل سارة ويحذر منه مع السيخ يسجل سريد ونسمعه مع بعض الناس فيه وفيه وفيه هذا اسمه يسمع تباه ابو حاجم وابعث ايه الحق هذا خلال منه ماذا ولا ده يا عادل استراتيجيه رجل مامره وعادل استراتيجيه رفع ادمهاله كده في نفس الوقت قوي وعادوه ولا ده يا عادل استراتيجيه رجل مامره وعادل استراتيجيه رفع ادمهاله كده في نفس الوقت قوي وعادوه والاستراتيجيه اللي فتحت هي من وجه عكده من رفعها رفع ومن خفضها الله هو فردن ومن خدرها خدره هو هذا خلقه فهذا خدر السلامية عزمان والمن خلقه هذا المغران الخديق عزمان من السلامي دائم الحسابة وكانا ليه برس السلامية ومشيئون من بلد يرسل دفعي شيخ واحد أشخاص موجود الإنسان على نفسه على العلم والعقيدة والمال والطموح وكل شيء حس نفسه نعم وبرناوي الله كل الأشياء ما في الدنيا والعالم والأرض والعالم. نعم هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا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 إن ما مبنون من اللي فتبه فيه مثل نور ثلاثين من فتاة نعم حتى يضرب بثمان من عرض وهو أعلم منهو أعرف انهو ويتسرق منه لفتبه فيه هنضيعني جهدهو بما يتسلمون مخاربة ودهو الله يا اخي تتأني خذت محاكم فرعي تراغي على نفسك التباع يبره.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 هو غيره من بعد الثلمين المتخادرين يخبروه على مدينه في تدين السلطان تدين تدين جدنا الله أرسى الله فيكم رسول ونحن رأيه في القصر السلمية يتصدق عب كل قريب جيلا يدين عامل يكون طوامين بالقصر في ودى ألدى ألدى ولو او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 وكذلك يعني أنه يتدى يخلونها فهو يتدى يحضي مغود يدكي فهو يتفع جاء النقصة نعم في أجناب يتدى عيد دنوقة عادة مخاشر حقا خارنه يضمليه نعم في أجناب يتدى عيد دنوقة عادة مخاشر يدرك في اخي يدرك في دموه يدرك عزماني على في شداء عوال الوزاعة في دموه الا مخطيئ العالم اياكم الله نحن ان شاء الله تعالى من, من الذين ان شاء الله تعالى مقربين للشيخ رئيس الا اننا الذي نعلمه عن الشيخ رئيس قالوا ان في ان في, في المغروي المغراوي شاء والله إلا ما تعطى ولا ما كان هو الناعه إلا اكتجام ويقرأ وراح بالكتب غشيطه وما يقرأ لماذا؟ كيف يعرف وما يعرف هو نعم ما يعرف واخد يا اخوة تبالناعه لانا حاجة لا. يدخل فيه هو يقرأ نعم يقرأ يقرأ بكيب نعم واخناعه في الناعه قلوه واذا كان مخصر مرايه كله بأخصد نعم. ماذا لا اقرأ؟ نعم. غير ماذا لا اقرأ؟ كيف؟ هل ماذا لا يقرأ؟ غير ماذا لا يقرر سلة الحظ؟ غير ماذا لا يخضع الحظ؟ ماذا خرار؟ قد ما في في في لنت في كتب الوحراء لا تتفوه، إذا ما وفاته استعليه بالنسبة نعم. نعم. نعم. نعم. يصحل عليه السببين وغلاء نعم نعم شكرا لا امام الآن امام نعم لا ارى قد هداه الزالعة بدخل تداميذ المساريخ نعم سنيه من تداميذ ويتواضع في ربكي نعم وما يقول انا وانا وانا سنيه هذا ما يجب ان يتواضع بالتغير والكريم ووحده من اخوانه السبار نعم حتى عيدة كان صغير لأنه يدرس أنها أخر منه <تصفيق> هذا الجيد منه ما تجرب الله بالنساء بالأساعد عيد عادة التواعب والدين والرحمة والتعاطف وحب الحق والتصوح. لا لا هذا بقي على مزوع الروح في المكان عيد جواعي ومزر عند المؤمنين هذا الطرق هذا رقمته لا أعرف ولا أعرف ما كنا نقرأ. تقرأ. لا أعرف ماذا نقرأ. ماذا نقرأ؟ لا أعرف. لا أعرف ماذا نقرأ. لا أعرف ماذا نقرأ. لا أعرف ماذا نقرأ. لا أعرف ماذا نقرأ. لا أعرف ماذا يقيموا الأجلة والزراهين يسقطوا ومن أسركة على مخارج من التربين وهي يعني هذا يبقى بالبرهان والفجة يبقى بالبرهان والتارق المبيه يقولوا هاتي يبقون هاتي يبقون الله تعدكم هاتي يبقون الله يبقون الله ويبقون هم المقدسون والي حد يقرر لا يسخن هذا ما هو لا يسخن أما لما قرأ ما يخطأ ومعفره عندك لا يسخن إذا دعون الثلاثي لا يسخن هاي يقول أنا أعرف أن يسخنه هاي يسخنه ما أخطأ يخطأ يسخن يكرع أخطأه نعم يكرع وعلى حدث لما جعله كله له فاي يخطأه والتخطأه أنا عادي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 كلما نقصت كميه السكر في الدم ما ما ما اخذت الحساب والله العظيم كويس انت عامل ايه بس حتى لو ما بعرف له في الدنيا هذا المجر الصغير إلى النظر إليه إلى جده إلى أخيه إلى هذا أنت هذا الماء سألت إذا على كتدا ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا؟ ما هذا؟ هذا؟ هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا؟ بعد نصيحة الشيخ ربيع حفظ الله، فما كان موقف العيد إليكم الجواب. سأرى نفسكني أنا. أنا لمن؟ كنا هنا على الأرض. نعرف. هذا الرجل. أقول أن سأفعل كلنا نصدق <تضرق> هذا من قبل. يا من خالفه هو على ما نجي. يا سأقول. سأقول هذا. من الناس سردي. أو أنا لمن؟ قولت له ثاني هذا التلفون انا كنت بقول لك يعني ما انا قاعد بكره بنروح على السكندريه بنروح على السكندريه انا طبعا طبعا انا كنت بقول لك هو موضوعه تفكك صح لا لا قلت لك صح هاي اللي اسمها راوي يعني عشان تبغى الموضوع ما واضح ما راوي انه طب على الناس في الشغل هذا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 هذا سحرق هذا خارج هذا سوري أول سوري سنة ستة الحديد هذا سوري في, في السنة هذا خارج على سنة ما شاء الله و لا تأل الله هذا سوري بطلع سوري و لا تأل حقور سوري فتدعى سوري فتن الله يأخيه أريح وعذفتكم أريح الأمة وأردح وضعه للسلحة ما عادل فتن على كل حال نعم وصل نعم أكثر نعم درست ذلك والله إني بدلت قد تجهوه إنسانه متى ما هو يسخور رحمة <تكلمة> الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك ما سمعنا من أحد ما سمعنا إجابة حلوة جدا وكنت أتوقع إجابة جديدة ما نعوذ بها إن شاء الله أكبر هذا في تراويت تراويت تراويت، ساعة المغران هذا المبلغ، هو لا يمساه، إلا أن تراويت الاستمرار هو على حال ما هو، السلام هذا سلام هذا يكون هذا شو هذا هو، والمسألة ما بدأت قد مضامة ما بدأت مضامة والبقاء والفرحة دائما تسلعي شنقت مرد فرحة تباور ما يساعدين فمقرد يساعد واحد شئ يقضي نحن يساعدون جدد تبقى زعامات زعامات زعامات وداولات ليه ليه ليه ليه ليه ليه أنا أصد من حيود جاب وأصد منه من سدب واضح أصد منه الدراسة لكماية مغربي يجرسها دراسة إذنية يستطيع هذه الأخوة إلا إلا إلا إلا إلا إلا الناس كبير تحت هذا تأثير لا يا شخي أنا حاته أولا ها أنا درست المطلاع، أنا جبت له الماء، أنا سألت حوض، وكل دوا ولا أربعة، وصلنا مثلاً ما معه يا أبي، مش تقولي تناوله، مش فاضي، لا يطلع لك أنا أعرف أعرفه أعرفه، هذا بس كده يا لا لا مش انا لا لا ده فينا فينا كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده أبو واحد من شعر الشعراء، ذي ذكر الجذور الجذور جسادناه، تطليق أصدقين المساء يختلقونها، هذا نصف النجاح المضي عجب، ما قتل آجه بطلع خطوة رئيس عريق تنجحب في الهوائي وذات يبني بلال اخوانهم بخالفهم ناكس يبطلع لا فهياد من بلالهم حقا ان دبيع الخاص منا ترفيه واصرعوا واصرعوا انتكت الخطومة في ورجوع للحجة التعاون والطواب والتعاون باركة بلي والمعجب المنخوض خاصة من دين هايده في الدي اسمدوه يموت في أكشالات من أجنان ومن المدراوي ومن كل من خالد من المدراوي أبغى ما هو الطبيعة أبغى ما هو لا يخسر الله ولا مجداره ويقول خدمة الحجر على مسنين أسمى من التوافه وسنوهم وإخوانهم ما توافع الزائد مو نعم. ودير الجناد وخفو الجناد لأخوانه ومنهم طيح رديع ودير جانبه ليستمعه سامعة ومنها أن يدير جانبه يسرأ بالمغراء يسرأ ومنها فتلو مكلمها فلأ في الهواء وفي الهواء وقد دفت لا تأمينها وقد دفتها في هذا التماية وقد فإنها دخلت في من الجزائر ودخلت المدر ودخلت أوروبا ودخلت أمريكا ودخلتها كيف؟ يعني انتهى الناس هو انهما تختلط ويسروا بمثل هكذا بمثل هكذا حمان يبقى منهل الفتن فهذا انت معنى اسأل عيد بالجزائر انه عيده انتظروا انتظروا انتظروا ما سيتفتاره عليها يرأيه ان كلها تلفية وماذا غرب ولا هذا نعم الشيخ هل أرسلت لك مسحة جد أرسلت منع الأخطاء أرسلناها مرة نعم, نعم. أنت ما هذا هذا من هذا الشيخ لا هو هو الشيخ العيد يرى أن ال المغراوي كتاب واحد انه أتى بالمجملات فاعتدى الشيخ على كل الشيخ العيد الا انه قال ان هذه مجلات تخرج من المناهج قدرًا. والمستر جو يا شيخ انا لا هذه هي اخطاء ولا تصرف تيشر ازجنات اوا هي صديقه هندبا نعم هذه لا اتفق No. Have you left the room and let you have moved my left? No. No. The lambda. Matthew is my left. Who put it in my left? I thought انا انا انا انا هذا هذا غير طوابع هو كل اللي بعثه لي هو هذه الطريقه من خلال عدنان مصباح في الدفاع بتاعك هو هذه الطريقه من خلال عدنان مصباح في الدفاع بتاعك سيخره انا عاوزين ان انت تشوفوا لي مروه و المغرى يجيء حمتغولون و حتموت يتوني إجمالات فكيف إيج تاعي الجاهزة و جادمه إيجادة في إبقاء البياثة على الواطلين أهل قطة على الواطلين <تصفيق> شيخا و أعرف كيف ينتج إجمالات أجلاته فيتبون إجمالات و هذا الذي يكون عند إجمالات و المغرى يجيء حمتغولون و حتموت فكله يدفعه ثابت يدفعه بجروه في الدار داره داره ربعين، هذا مأخذ كبير على مو عادي، بارك الله هذا مأخذ كبير على مو عادي، هذا مأخذ كبير على مو عادي، بارك الله خيرنا ثلاثة من هذا الثلاثي، حتى بدل في أن الآن من هذا الثلاثي، حتى بدل الأرمان، حتى في ما مسكت الثلاثية في هذا، ما مسكتنا، هذا أستجرناه. في هذه الأركبيات موجودة آه، نعم، الأساليب التي أن تعود الثواب ونستقله. ما أن تعود الثواب ونستقله، أن الثواب تبقى اكثر من 30 دقيقه تماما يعني ياخذ ال 30 وال 70 يعني ياخذ ال 30 وال 70 ونيدي نصلك فلي هي... فلي يبقى فلي من بس ورس تقدر تعملها دي اه واجرهه في الدراسه بتاعته في السو في ده هيستدري ايدي ليه وكان ممكن طبوا دي اه انا بصوا من ده واللي هيبقى ان ده هنا احسن من ده ويا ابا ويا ابا ويا ابا وبت عارف من فين ده سلمت دي اا تاني والله من يعني من على الباب في ربع كما سمسيئة نعطل في الهيب انه لتفاعل ما أخوانه بالجسر والدين والسواب وبكل الأخلاق اللحظة ماذا؟ من المثلث من الثلث وأطلق منه لا يحكم غيابيا على المغرائي هذا كل شيء بيكم براء إذا كدل بحربي خارج علماء والله يضره ماذا؟ والله يضره إذا خارج علماء لا رفع الله فيه. لا خذت بحب خالد إلى ماخ، والله يبره. ما. والله يبره. إذا خالد بعد إلى ماخ، ما إذا خالد إلى ماخ، على كلام معين في النبأة. وواحد المغرب، واحد المغرب، واحد في الصلاة، على ثانية النبأة. ويجها لي صبح. ويجها لي الغيرة. يظهر نفسه الله. ما. يظهر نفسه. ما عند ماخ، عند أقام، عند سلمي. ويفك Without you مرة هناك لما بي خ ن ROS يعني اشألوا حق ببطل وини طالش يباجون واحد اسن قبلثم واحد اسن نيها واحد اسن عブ anymore وكل مثلت学 بق eigene الي هاذ انت passe هذا واخر انك تفس الطبي هذا يجل يحب المعرج اذا يحب وطار ما, ما <تضح> مرء الحد الإرقاء الدافذ عرض البسل السفنة نعم ماذا الله؟ شكرا بارك الله أيهاكم الله شكرا مين. بارك الله بارك الله أهو يا ما قيوم وطيب غرائه إلا ولا ناس نعم ضيب ضيب والسلبي الله والله إِنَّ اجتحدنا وبينا له ونصحناه ونصحناه ونصحناه ونصحناه ونصحناه دارك الله في خلائه إلا ثماريا وإعجادا وثبرا الله ماذا عرض الله انما فهاجمنا ودفعنا ولا سحناها ولا سحناها ولا سحناها فكانت مثل صناعه الى تماضيا وعاده للقدح ما لا نعتمد به والله تعالى من هذه وكان اسمه العالم القديم فينا وطلعوا هذا الكائن وانت ديته وقت أتقدر تحوا عليه وبالت участك شيء والآن نترككم مع فتوى والدنا الألام عبيد بن عبد الله الجابري حق الله عل utiliz ق فوالا هذا هو اعلاننا واردت اعاده التعاول على 70 نقطه 90 90 تعاول على الصهيه الدراسه والوحدات والفرق بدا وقت الدخول اول مره وواصلنا في فايجاري بمده عام كان اكو تسديد وواصلنا في فايجاري على هاي الحاله اذا تكدرون نسيت ممكن نسيت فاعوذ Bakalım ben de size bir konuşma yapayım. Evet. Benim harika bir güne. Evet. Harika bir. Nasıl ya? Nasıl ya? Ben de bana. Ben de size harika bir. Böyle bir şeyle başlayalım. Evet. Peki, bir şey var mı? Bir şeyleri takıldığı. Abi, harika lokasyon. Evet. Evet. Nasıl da takılacak. الخبر الذي أتى به يعني أنا أعرف أن تكون تصفونات أن على ت لا هذا لا لا لا هذا لا هذا لا إذا دار يا دار انتي قمرك وراسك الواحد اللي لا لا كده انت بتشرفي الجامعه لا والله لا لا كده وكمان كانه تمام لا ده عايزك تساعده و هو وإذا كانت الله هذا هو برصم التباة فارسة وإنه سيغات رضي الله وعالي قال المحضة للشيطة أدو في أول رجل فيأسه الله واجه رجل فإذا حمل أشيطة من التأثيرية أمره الله بالشيطة للشيطة والوارسة أمدت وعلى ألوى الثلاث يوضع الحالة بحالة وإذا وعال الثلاث لكم الحرامين يبعث الموضوع وفرامنا من هذه الملاحظة يريدون أن يكون من تأثير هذا الحميات على حدث فلن أفتارك ألاه قد من كبير ما يأثم ومن هذا هل هو عشو.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 وين هذا الشيء؟ ايش قاعدين يسوون هنا؟ والله ما ادري ايش على هذا بس ما طلعنا. هذا على ولا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 <محن> انا حاضر انا عندي عواقب انا انا بس انا ما نبدا يعني ندرس والله الله <دفع> اتذكرت انا كنت يعني انا ما انا كنت بس كنت كنت قاعد قاعد في مكان ها يعني انا كان لا voltak a legjobb házak is, de a haragok között, ahol a társak háború alatt éltek, megvoltak a legrosszabbak. A a legrosszabbak, a legrosszabbak, a حوار هذا <تحن> نحن حوار الجهادي <تعال dive> <تحن> <تحن> <تحان> نعم يعني نحن حوار الجهادي هي حتى إذا بنشر من من الله من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني خوات حتى الكلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني هذا اللي بنقوله هيك بالضبط لكن الدراسه العيد بس نطلع بالكهرباء فا هل في لنا اكثر شيء كذا لا قبلت الكهرباء صارت موجوده بعد نظام السيروار نظام في نظام حمايه اوتوماتيك هذا So we are ahead and were in者 who came back to death. Seeing as that, the vite was here, before the death. But the likely thing. It's maybe evenife or death that the corona itself experienced. Through Take Mih, it's a Tus <coughs> 예 de لا لا لا لا جزاك الله خير حتى على هذا من من منكم أنتم عادمونه شاء الله يا شباب انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا انا انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا أنه يستخدم وفي أدنى هذا الجدد هو هو شاعة والاقتصاد حسنة كده أضع لكن المأهود أنه يخضر بحلاله ومتصر بشكل مات ودعوه ومتصر بحوالي ومتصر بحوالي وما فأله هو سير بن مع طراحي الصحان نقل ومتصر بأمرحة على رائع أنا قد لها وقصر هذا هو أخر وبالحال ما I bet it outfit. I don't like that. How do they have a happy cabal? I would have been uh we could and I think I'm about that. I think that's it. Aquí tienes que practicar a a la hora. la hora, a la la hora, la la la de la hora, el de la hora, el de de la hora. la hora, de la و كان هذا هذا هو الاصل و كان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 لذلكم وسأل الله تعالى يخير وزادة علما وحسن أكثرناً للذين ويأخوات الأجنب أخيراً وحسناً وحسناً وحسناً وحسناً وبعدها إخوة الإيمان أصبح العيدي كذب الأخبار التي تطهر إلى العلماء ويصفهم بيشارك كل <فضل> غير ذلك بآيثان وهو لا أهل قُلْ ها ترجعها لكم إن كنتم أتعبوا. أتعبوا. أتعبوا. لكم إن كنتم صادقين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 vagy tudjuk, hogy maga is, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha, ثم هذا الاشيخ ربية يقول انه السحر ما تذكيته هكذا ما بعد مدة السحر الاشيخ ربية سنة سنة سنة سنة سنة سنة فلان فلان فلان فلان يقول انك قد تحبت تذكيته ليه قال انا ما تحبتها وما تبطرت في تحليها كذلك قد فكل من نقل الشيخ ربي هذا هو كذاب قال انا من ساحتها وما فكرت في تحليها قال له من سحنها. فكل من نقل الشيخ ربي هذا هو كذاب هذا الكلام Space, of I know that كذلك هل تحصل على أنكم قلتم عن قواتنا وكذلك؟ أرى أن لا, لا لا؟ أقول أنت كذلك؟ لا أقول إذا كان هذا كعلم، فذاب وتنطفى الأرض هذا كيف ما <مزيق> ماذا ومن من هو يقول في يعني حتى هذا الشيء اللي ومن احسن من هواه وحمل هذا كلامي يجبر الشغل يقول بده ضد من الضاءه الى داخل الضوء يعني كلامي ما بيفاتك لهوي هذا كلام هو هو مش راحي ما بكون انا بطلع كلامي <تصفيق> يفتو له توحيد الرموضية خلاء هي ثلاث هو اعترف توحيد الالوهية فنتكلموا تسمعون خلال شخص من الاسمين وغير من الاسمين يقولوا اعترف به المشركون ولم ينفعهم اعترفوا به ولم ينفعهم لكن بالنسبة الينا في هذا الزمال نحتاج من جديد إلى إبراز هذا النوع من التوحيد إهوة الإيمان والآن مطلوبكم مع سؤال الأخ فواز للعلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حتى الله ونفع به الجميع. شيخ ذكر بعض مشايرنا بالنسبة لتوصيلة غربية. فقال ما ملخصه. قال إن الناس اليوم في زمان هذا عندهم ضعف كبير. جانب توحيد الروبوبيا، الشيء الاقابه في توحيد الروبوبيا. قال ولذلك، قال نرى أنه ينبغي الترتيب على دعوة الناس إلى توحيد الروبوبيا. وقال هذا لا يعني أننا نقتصر في جانب توحيد الإلهي. فقال ندعو الناس إلى توحيد العبادة، وبالذنب إلى ذلك ندعوهم إلى توحيد الروبوبيا. قال لأن توحيد الروبوبيا هو الذي هو أساس توحيد العبادة. هذا صحيح. أسألوا أهل الذكر إنتم لا تعلمون حتى أجاب الشيخ ربيع جواباً وافياً شافياً كافياً كما سبق في الشريط الأول وكان من ضمن ما قال كالآدي أنا أعتقد يا إخوة أنا أخشى أن هذا من مكايد الأشعرية والصوفية من الدقة الثلاثية ويخبر بعض الطيبين من الثلاثية كنتم تركز هي هي. عن تنحذر إيهية الحذر اللوهية الناس جاهلين من تنحذر مبهيض ويخلت عن الناس إلى هذا هذا اللوهية قالوا فهذا المطيبين ما يدخلوا بعض الطيبين نعم ما على كل حال أنا أظن يعني قد يكون بعض الناس يتأثر بكتابات بعض الكتاب المعاقمين أو بسلام الأشائرات لأن الأشياء ألف مدونة تثير كل بندل حول توحيد الرموز. طوّت الإيمان، فهل استفاد الايد من نصيحة الشيخ ربيع؟ إليكم الجواب. عندما على ظهر ربيع قال الشيخ ربيع, الشيخ ربيع, الشيخ ربيع قال هذا هذا متأخر بالضرورة. كل ما أقوله موثق. ما كنت ولو أنهم فعلوا ما يواضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إخوة الإيمان وهذا سؤال آخر طرحه الأخ فواز على الشيخ العلامة ربيد بن عبد الله الجابري حفظه الله كي علم الجمع أنه لم يظلم العيد ولم يزد عليه ولم يبقر الكلام وإليكم الآن شكرا أيضا شكرا أحمد رحم الله رأب مسائحنا أن التوشيب الذي ينبغي أن يُرثج عليه اليوم بين الناس هو التوشيب الربوبيّة وهو لا يقصد ذلك التهويل من التوشيب الذي جاء جاءت إلى عسل ومقصوده أنه بدل الدعوة إلى توشيب عسل الأنبياء وهو التوشيب العبادة كذلك ينبغي الترثيب على توشيب الربوبيّة وذلك لأن الناس أجروا أصبحوا كاهلين بربهم تبارك وتعالى ا اصبحت يعني كما نى الله عز وجل وهذا بسبب لاني بعيد عن معرفه بالله تبارك وتعالى فاقول هذا السبب تتمبر أن الارقى الناس سنركز في استقامه التوحيد والرموليه حتى إذا استقام لهم هذا التوحيد واستقر في نفوسهم عدم عبادتهم بالله تبارك وتعالى وقوي فهذا هو السبب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فأجاب الشيخ عبيد جوابا يشهي العليل ويروي الغليل كما سبق بيانه في الشريط الأول وكان من ظن ما قال كالآتي عمر ثالث قول هذا ليس لذي فهو بين الربوضين و بين غير الله يستغيثون بغير الله هذه الخرط ماذا هو موظة يقول هذا سيخان لا لا لا اسهم, لا. اسهم بارك الله اسهم جيدا اسهم جيدا مع القرر هذا خلف واظيه اخذ من سيط قتب اظن اخذ من سيط قتب وفيد قتب يقول ان جعوة الرسل كانت سيط ربوبيئة فاختلط على هذا الامر اظن هطار فاختلط هذا واظيه اخذ من سيط قتب أظن أخذ نصيب كتب هذا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فذكرت هواس كذلك فتكلم عني التي سألها بعض العلم إن هذا الرجل تكلم في غرومية والمازالة الإنساء ثم بعد ذلك فحسنه جدا تنام في جدا كانت القياد بالسيرس الخنينية وح gainedم الد Agla ارغار الاحياء نستحبه وتس ويبقى هذا النوع من الزلزال الزلامي في الصين في منطقة جنوبية من منطقة وكان في منطقة جنوبية هو الذي يسبب هذه الزلزال ويظهر هذا في هذا المكان هذا ما كنت أقوله من في és a világban, ahol a halál minden nap, minden nap történik, minden nap في الغباية ليس لرسلة ليس لرسلة ليس لرسلة فعندما والله هذا وهو أدر في بهذا لأنه لا مجأة تفسية ما ترك بها غرعا ولا خرق ولا ولا يمين, وده يمين a miután azért jöttek erre, vagy, ha nem jöhet, hol a nácsak? Tudják, hol a nácsak? a területeket, második születési én. Ah, mire a A más hogy a a már többé is elszakadtunk a a a عربية أحلى الصور، ما قاله فيها بأن سعودي الاباد وإنزال جماعات كبيرة وشهادة أولياء العلم وغير ذلك هذه واحدة منها. هذا لا شيء من من علمين وغير ذلك ونجذب في حتى لما جرب الله عز وجل على الأرض من زوجات من أهل الجاهلية حتى في تبقى شهادة التأمين شاهد أهل العلمي من طالب العلم بقول أنه لديه قدرة علمية والحمد لله رب العالمين هذه شهادة شهادة من, من أهل العلمي قديماً وحديثاً كما قلت أحنا ثم شهادة الأخيرة وعنصتها تشكرة بي على العلمي ثم شهادة أخوان من طلب الحلم لأنه هو دون سواء هو سن دينه غير ذلك العلم الذين يشهدون منا بالعلم العلم فالفضلات المعلم منها خاصة مشيخ ربيه لم قوية سيد النجل هذا شيخ ربيه ولله الحمد لا كان وقال انهو من علماء العالم السيد العرب واشتريبه وجود وغزية وراءة لم تكن وغزية نارتها في ظروف في ظروف خاصة فهذا كلام شيخ ربيه هذا الكلام هذا كما نذكر فيها أخ جبل السائر وموثى مؤثرا تقل عليه سميد مع في هذا قال الشيخ ربيه قال ذلك قالوا إذا قالت فهنا نقول بهذا ما قال ما يكون له الشعر إذا قالت حذائي فتردقوا فإذا قالت حذائي إذن فهذا الأمور الشيخ الله ما افتادتين وما قلت نقول عن العلم وحيث بذلك في لكن قولوا قبلوا ما هو, هو من قالها. ما بيعانم خالها هو. شتاب هوا هوا اعترف فيها فتاكم انا اعترف فيها فتاكم انا, عملي. أنا, عملي. أنا فيه <تصفيق> يعني هو هذا يقولها يعني اوصل لبعض السلام الشيخ يعني يقول انا مثله ما ضمنت انه يعني يقول قال للاخ صواعد وغيره قال لهذه عبارة امام اهل السنة في الجزيرة والشكل يقول على هذا الكلام قوله ما ما يبقى هذا الكلام. أسد سوق الناس يجره شيخ ربيع يزكي الله رفع يزق الله يا بنات. هو صراحة ليس من يقول كلامه كان شهابية. في كلامه كان ما كان كل هذا تقول اساءه فهم احنا نقول لما يضاف عن لقد من الى ملحقه هذه الغلطه هذا كل